بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين هناك كلام راجع إلى البحث السابق قبل بحث غناء الذي دخلنا فيه وهو انه في البحث السابق بحثنا هل أن الخمس حق المحجانين للإمام عليه الصلاة والسلام أو أن الخمس يقسم ستة أقسام كما قد يبدو بأول مهنة في النظر من الآية الشريفة ذكرنا تفسيرين حول الآية، وذكرنا طائفتين من الروايات، وذكرنا في الطائفة الثانية وهي الروايات التي تدل على أن الخمسة حق وحداني للإمام. قلنا أن هذه الطائفة تمتلك أكثر من صحيح واحد، يعني بعده روايات صحاح أول رواية ربيناها ونقلناها كان عبارة عن صحيحه عمران بن موسى عن نوسى بن جعفر وبتخيل أن موسى بن جعفر هذا هو الإمام عليه الصلاة والسلام ولكن نبهني أحد الإخوة الحاضرين إلى أن موسى بن جعفر هذا ليس هو الامام الكاظم سلام الله عليه الروايه مائلة باب واحد مما يجب فيه الخمس الحديث السادس محمد بن الحسن الصفار في بصائر الدرجات عن عمران بن موسى عن موسى جعفر قال قرأت عليه آية الخمس آية الخمس فقال ما كان لله فهو لرسوله وما كان لرسوله فهو لنا ثم قال ثم قال والله لقد يسر الله على المؤمنين أرزاقهم بخمسة دراهم جعلوا لربهم واحدا قلنا هذا ظاهر جعلوا لربهم واحدا ظاهره أنه هذا حق حق وحداني جعلوا لربهم واحدا وأكلوا أربعة أحلاء ثم قال هذا ثم قال هذا من حديث صعب صعب لا يعمل به ولا يصبر عليه إلا, من إلا ممتحن قلبه للإيمان الشيخ صاحب الوسائل ذكر سندين لهذا الحديث وكل السندين يرويهما عن بصائر الدرجات لمحمد بن الحسن الصفار رحمه الله السند الأول هذا يقول عن عمران بن موسى ابن سبن جعفر وهذا الذي أوقعنا في الخطأ وكنا نتخيل نتصور أن المقصود بموسى بن جعفر موسى بن جعفر الإمام الكاظم سلام الله عليه ولكن الذي يبدو أن موسى بن جعفر هذا ليس الإمام الكاظم سلام الله عليه وانما هناك واحد باسم موسى بن جعفر البغدادي وهو لديه كتاب، من الرواة هو لديه كتاب وراوية كتابه هناك أدة أشخاص يروون كتاب هذا الرجل أحدهم عمران بن موسى عمران بن موسى هو أحد رواة كتاب هذا الرجل سيدنا؟ أو ابن موسى آخر؟ لا لا ما إلا علاقة له، مو ابنه موسى مجحف هذا واحد آخر ليس أبو ليس أبو أنران بن موسى لا فبواحد معروف بموسى بن جعفر البغدادي وعدة رواات موجودون يعتبرون رواات هذا الكتاب أحدهم أنران بن موسى فالظاهر أن المقصود بموسى بن جعفر أمران بن موسى لا المقصود بموسى بن جعفر موسى بن جعفر البغدادي موسى بن جعفر يقول قرأت عليه آية الخمس ظاهره أنه قرأ على إمام ظاهره هكذا والنص الذي يرويه نص ما يناسب صدور إلا من إمام ما كان لله فهو لرسوله وما كان للرسوله فهو لنا والله لقد يسر الله على المؤمنين أرزاقهم بخمسة دراهم جعلوا لربهم واحدا وأكلوا أربع أحلاء هذا من حديثنا صعب وصص قالوا لهجة لهجة اللاجل اجل المعصومين وان كان حقا هكذا ان موسى بن جعفر يروي مباشره عن الامام فالمفروض ان يكون الامام هو موسى بن جعفر عليه الصلاه والسلام لان موسى بن جعفر بحسب موسى بن جعفر البغدادي بحسب الطبقه ينسجم مع الإمام موسى الكاظم سلام الله عليه فالمفروض أن يكون هو الإمام موسى الكاظم يعني الضمير قرأت عليه مضمرة الضمير المفروض أن يكون راجع إلى موسى من جعفر الذي هم يزيد في الحيرة شيئا ما هو أن موسى من جعفر لم نعهد له ولا موسى من جعفر البغدادي لم نعهد له ولا مورد واحد غير هذا المورد اللي ترو ترونوه لم نعهد له ولا مورد واحد ان يكون قد روى عن الامام المعصوم مباشره هو عند روايات كثير هو عندي عند كتاب وهو راويه من الروايات ولكنه دائما ينقل بواسطه بلا واسطة غير هذا أنا لم أعهد إليه ما لقيت يعني بقدر ما فحصت لاحظ لم أر له ولا رواية واحدة عن الإمام المعصوم وقد قيلت بشأنه في ترجمته أنه هذا ما ألي رواية عن الإمام المعصوم وإنما كل بواسطة قيلة بشأنه هذا. على كل حال إن كانت هذه الرواية حقا رواية عن الامام موسى بن جعفر فهذه الصدفة يعني ما موجود في, في كل الفقه ما موجود لموسى بن جعفر البغدادي رواية عن اماما مباشرة على كل حال والسند الثاني يزيدنا غرابة هذا أنا طب تقريبا نقدر نقول بعد ريوك وإلى الآن كنت مشغول بفحص عن حالة هذا السند وهذا شنو من سند يقول عن أبي محمد هذا أيضا الصفار في بصائر الدرجات ينقل نفس الرواية وبعين الألفاظ ينقلها عن أبي محمد أبو محمد منو هم أنا فحصت كثيراً من هو هذا أبو محمد ما ينطبق يعني أنا ما حصلت في هذا اسمه أبو محمد و... ويكون يمكن لس... للصفار أن يلقن عنه إلا الإمام العسكري صلى الله عليه إن كان الإمام العسكري خو هذا يصير الإمام العسكري هو أبو محمد بعض والصفار هم معاصر له وهو من أصحابه وعند نقول عن الإمام العسكري عن روايات عن الإمام العسكري هذا ممكن أن يكون أبو محمد هو الإمام العسكري وإن كان هكذا إذن يتم السنة لأنه الصفار لا ينغل عن الإمام العسكري ولكن الطريف أن أبي أن أبا محمد هذا هو أمران هو ده ينقل عن عمران ابن موسى بن جعفر هذا ايش الامام العسكري ينقل عن عمران ابن موسى بن جعفر وعمران ابن موسى بن جعفر من هو انا كل ما فحصت أمران ابن موسى بن جعفر ما عدنا اصلا في الرجال عمران ابن موسى موجود هو هذا الذي الصفار في السند الاول ناقل عن عمران ابن موسى بل يا أبو محمد بالي ها ظاهر في سقف انا عمر بن موسى عن موسى هذا او عن عمران عن موسى قد يكون محتمل هذا الاحتمال خام اجى على بالي انه قد يكون هالشكل الشكل ان ابن موسى عن موسى احتمال وارد والاحتمال الآخر الذي خطر ببالي وعقبته اشوف هذا الى اي حد ينجح احتملت أن يكون المقصود بأبي محمد الوشق ابن بنت الياس وهو فقه معروف ورجل عظيم كبير وملقب ابن محمد ولكن المشكلة اللي وقفت أمامي هي أن الصفار ما ينقل عن هذا ابن بنت الياس هذا الوشق إلا بواسطه بلا واسط ما ينقل عنده. بلي؟ يجوز يصير بإرسال. ما أدرى على كل حال. و... وعمران من الموسى وجعفر من هو؟ من يعرف؟ أو هل احتمال اللي احتملته احتملتو أنا هم خبر على بالي احتمال أن يكون هناك سق يعني عن عمران من الموسى عن موسى بن جعفر طيب حتى ايضا فيما عن عمران عن موسى بن جعفر عن عمران وين قلت عن عمران بن موسى بن جعفر يعني بس اه بين يصير عن يمكن يمكن, يمكن نعم يحصل على كل حالين فان فهذا اذا نريد نرتب يعني نفترض ان ابو محمد فد واحد مجهول ما ندري من هو هم الامام العسكري الامام العسكري يجي ينقل عن عمران من موسى هم ترى صد واحد من عرف منه عنران بن الموسى هذا, هذا يصير عن عنران بن موسى بعدين يجي عن علي بن أسباط هذا خبثقة عن محمد بن الفضيل عن محمد بن الفضيل هو الذي وقع الخلاف فيه بين المفيد والشيخ الطوسي المفيد يقول من الأجل الاعاظم الذي لا يشك فيه يجله كثيرا المفيد رحمه الله من الكبراء المأكوط عنهم الحلال والحرام فتشي بينما الشيخ الطوسي يقول ضعيف عن أبي حمزة هذا أبي حمزة مردد بين أن يكون أبي حمزة الثمالي وهو ثقة أو أبي حمزة البطائني أبو علي بن أبي حمزة وهو ما, ما, ما اقول ضعيف لكنه دليل على وثاقته ما موجود قالوا كلنا ان هذا حاله السند الثاني وعليه فيبدو ان هذه الروايه الاولى ما نقدر نثق بها الآن نعود إلى بحثنا وهو موضوع الغنائم. كان حديثنا عن أن الخمسة هل يشمل الأراضي المفتوحة عن وتان تلك الأراضي أيضا خمسها للإمام أو لا؟ أشرنا إلى أظن فيما أذكر إذا أنا ما في آخر يوم. اشرنا الى فهرسة لنصوص الباب حتى تطالع النصوص ثم نبحث في انه كيف نعالج النصوص النصوص بنصها ما يلي الفهرس ان ضد كمية يجوز لا بد طالعتها ان شاء الله النصوص بنصها ما يلي اولا النصوص التي مقتضى اطلاقها أو عمومها, او عمومها نفي الخمس قلنا هذا تحته طائفتان الطائفه الاولى ما نستطيع ان نجعله ملحقا بباب العموم تعلمون ان العموم اقوى من الاطلاق لان الاطلاق بمقدمات الحكمه بينما العموم بالدلالة اللغوية اللفظية فالعموم أقوى من الإطلاق هذه النصوص نستطيع أن نقسمها إلى قسمين ما يكون بمنزلة العموم وما يكون لا بالإطلاق والذي يكون بمنزلة العموم أنا لم أجد إلا روايتين إحداهما صحيحه محمد الحلبي باب 21 من عقد البيع ها بحثنا خو كل تطعفتين بحثناها. بحثناها عجيب ما أف... ها ها رواياته عدم الوجود بحثناها كلها خب زين في إجمالا أقول أكو عندنا عمومات يشبه العموم ونسمي بش... ب... بيشبه العموم لأنه ورد فيه اسم بمنزلة العلم وهو اسم أرض السواد والذي هو اسم لأرض العراق والعلام أجزاء هذا المكان يصيروا أجزاء ما رح يصيرون أفراد إنما يكونون أجزاء ولهذا اقول يشبه العموم والروايات الأخرى إطلاقات كانت ستقولون درسنا إذا درسنا خب روايات أخرى كلها إطلاقات كانت عمومة بها وإنما بمقدمات الفكر. بعد ذلك جئنا إلى الطائفة الثانية وهي أو القسم الثاني وهي الأخبار التي تقتضي ثبوت الخمس وهذه أيضا يمكن تقسيمها هذه انتو تقولون بحثنا روايات نفي الخمس هذه روايات احمد بن محمد بن عيسى عن علي بن احمد بن اشيام ولها سند آخر تام وقد نوقش ذلك السند التام هذا شرحناها لكم ها فكانا فتت روايات ها فكانا فتت روايات واحدة قمنا يحكمن تكون رواية واحدة خب جيد بالله كما تعرضنا بعد ذلك إلى فارس لروايات وجود وقناها على السطح. القسم الأول أن أدلة خمس الغنائم ابتداء نقسمها نقسمها إلى قسمين القسم الأول ما يكون من الواضح اختصاصه بالمنقولات وذلك بدليل أنه يذكر الخمس ثم يقول والباقي يقسم على المقاتلين خب هذا مخصوص بالمنقولات يعني ما يشمل الأرض يقين لأن الأرض ما تقسم على المقاتلين هذا قسم القسم وهذا وهذا القسم تحته عدة روايات صحيح معاوية ابن وهب. قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام السرية يبعثها الإمام فيصيبون غنائم كيف تقسم قال إن قاتلوا عليها مع أمير أمره الإمام عليهم أخرج من الخمس لله وللرسول وقسم بينهم أربعة أخماص هذا محله باب واحد وأربعين من جهاد العدو الحديث الواحد ما أدي أنا طلعت من وسائل الكمدل ها ما باب 41 من جهاد العدو محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبي عن ابن محبوب عن معاوية بن وهب السنة التام قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام السريه يبعثها الامام فيصيبون غنائم كيف تقسم قال إن قاتلوا عليها مع امير امره الامام عليهم اخرج منها الخمس لله وللرسول وللرسول وقسم بينهم اربعه اخماس وان لم يكونوا قاتلوا عليها المشركين كان كل ما غنموا للامام يجعله حيث أحد فهذا الشاهد هنا قسم بينهم اربعه, أربعة اخماس هذا حتما ما يشمل الأرض لأن الأرض خل ما بين المقاتلين هذه رواية والرواية الثانية مرسلة حماد هذه مرسلة حماد مرسلة طويلة وقطعت وجزأت في الوسائل وأنا أظن أخذتها يعني إذا تردون تشوفوها بتفاصيلها فهي مذكورة في كتابين مذكورة في الكافي ومذكورة, ومذكورة في التهريب وعلى فرق فيما قبل حماد لكنه هي رواية واحدة و... واضح أنها رواية واحدة وراويها حماد وحماد بواسطة مجهول من ادري منه عن الإمام عليه الصلاة والسلام هذا أحد مكانيه الكافي كتاب الحجة يعني أسس الكافي كتاب الحجة باب الفيء والأنفال الحديث الرابع وإذا تدون الصفحة هم أنا الكافي اللي أنا موجود عندي وهو الكافي طبعت الأخوندي الصفحة مالتهم مسجلة صفحة خمسمية وتسعة وثلاثين إلى خمسمية وثلاثة وأربعين رائع مفصل وإذا طبعا أخرى عندكم مو مشكلة بغض النظر عن الصفحة تستطيعون أن تحصلوا بهالأنوان كتاب الحجة باب الفيء والأنفال الحديث الرابع رواية مفصلة ونفس الرواية مع فرق في فيما قبل حماد عبارة عن تهذيء التهذيب المجلد الرابع هم بحسب طبعة دي أقول المجلد الرابع تسلسل الحديث أنا كتبت لكم تسلسل الحديث للسال بلين 366 تسلسل الحديث وفق وفق هذا المجلد المجلد الرابع 366 يجي هذا الحديث وهو مفصل تقريبا متقاربة المضمون يعني واضح أنه رواية واحدة ومع شتى فوارق جزئية في العبائر. هذا على كل حال. الآن المقدار الذي نقرأه من هنا هذا وعنه عن أبيه عن حماد بن عيسى عن بعض أصحابه عنه يعني عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد بن عيسى إلى هنا السند صحيح من المؤسف أن حماد بن عيسى أرسله عن بعض أصحابه. عن أبي الحسن عليه السلام في حديث قال يؤخذ الخمس من الغنائم فيجعل لمن جعله الله له ويقسم أربعة, أخ... أربعة أخماس بين من قاتل عليه بولي ذلك فنفس النقطة فإن التقسيم ما موجود في الأراضي هاي رواية ثانية وصحيح ربعي وصحيح هشام بن سالم هم الصحيح, بن الصحيح هشام بن سالم هذا أهم باب 41 من جهاد العدو الحديث الخامس يقول وبهذا الاسناد يقصد بهذا الاسناد يعني الاسناد اللي كان في الرواية الرابعة يقول بنفس الاسناد يعني محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن عيسى عن منصور عن هشام بن سالم عن أبي عبد الله السنة التام قال سألته عن الغنيمة فقال يخرج منها خمس لله وخمس للرسول وما بقي قسم بين من قاتل عليه بوليا ذلك هذا هم إذا ما يشمل الأرض لأن الأرض ما يقسم على المقاتلين بعد ذلك أدناه صحيح ربعي الباب الأول من قسمة الخمس الحديث الثالث يعني عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن ربعي سنته ربعي بن عبد الله بن الجارود عن أبي عبد الله عليه السلام قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا أتاه المغنم أخذ الصفوة وكان ذلك له ثم يقسم ما بقي خمسة أقسام ويأخذ خمسة ثم يقسم أربعة أخماس بين الناس الذين قاتلوا عليه هنا أن يقول وكذلك الإمام يأخذ كما أخذ الرسول هذا الذين قاتلوا عليه أيضا من الواضح أنه يشمل الأعف لأن الأعف ما تقسم على المقاتلين بعدين عدنا روايه عبد الله بن السنان باب اثنين مما يجب في الخمس الحديث العاشر. أنه عن محمد بن سالم عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله في الغنيمة قال يخرج من الخمس يخرج من الخمس ويقسم ما بقي بين من قاتل قاتل عليه وولي ذلك بس أنا محمد بن سالم أنا ما أذكر ما أراجعت ما راجعت بس أقل الشيء في هذه الرواية أنه الشيخ يرويه بسنده عن علي بن الحسن من الفضال ونحن عدنا في مناقشة قبلان عدة مرات مكررية مناقشة في سنة الشيخ الى علي بن حسن رفضاك هذا اقل عيب في الروايه خب هذه كلها الطائفة الاولى او القسم الاول وهو ما ورد ذكرت بعد تخميس التقسيم وبقرينة التقسيم نفهم أن هذا ما لألاقة بالآرض لأن الأرض ما تقسم على المقاتلين القسم الثاني ما ليست ثيادة في القرينة فيمكن أن يدعي أحد أنها تشمل الأراضي وتدل على ثبوت الخمس في الأراضي وهذا ينقسم هذا القسم الثاني ينقسم قسم منها بالعموم وهي اضم رواية واحدة انا ما لديت رواية اخرى غير هذه وهي رواية ابي بصير الباب الثاني مما يجب فيه الخمس الحديث الخامس وعن محمد بن يحيى الكليني عن محمد بن يحيى عن احمد بن محمد عن علي بن الحكم عن علي بن ابي حمزه عن ابي بصير عن ابي, عن أبي جعفر عليه السلام قال كل شيء العموم هنا كلمه كل كلمه كل من ادوات العموم بعد كل شيء قوتل عليه على شهاده ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله صلى الله عليه واله فان لنا خمسه طب هذا عموم الارض ايضا قتل عليها القتال خموة مخصوصة للمنقولات ويشمل حتى غير المنقولات اذا مخصد الاموم ان يكون بها خموص هذه فقط هالرواية غير هذه انا ما لقيت بحيث يكون لغتها لغة العموم غير هذه انا ما مطالع عليها وهذه الرواية عيبها علي بن أبي حمزة البطائني هذا عيب الرواية يعني عيب السند وأما الإطلاق أما الإطلاق المهم شيئان في باب الإطلاق يعني يدل بالإطلاق على ثبوت الخمس في الأراضي المهم شيئان أحدهما الآية الشريفة، واعلموا أن ما غنمتم فإن لله مصلح. هذا يقال إنه مطلق يشمل الأرض فإننا غنم غنمنا الأرض أيضاً، مو فقط غنمنا المنقولات، غنمنا الأرض أيضاً. هاي واحدة. والثانية صحيحة عبد الله بن سنان سخيحته عبد الله ابن سنان باب ثاني مما يجب في الخمس الحديث الأول محمد بن علي بن حسين بإسناده عن الحسن بن محبوب عن عبد الله ابن سنان قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول ليس الخمس إلا في الغنائم خاصة هم يقال أن هذا مطلق في الغنائم والأرض هم من الغنائم فمطلق يشمل أراضي هذا الثاني وأما باقي الروايات فضعيفة السند باقي الروايات وحده مرسلة أحمد بن محمد هذه واحدة مرسله اصلا باب اثنين مما يجب فيه الخمس الحديث الحادي عشر هاي. وباسناده عن محمد بن الحسن الصفار عن احمد بن محمد قال حدثنا بعض أصحابنا فهذا مرسل صار بعدين فوق ما هو مرسل رفع الحديث هذا مرافع هذا الشكل يعني رأسا قيل أنه حتى اسم الإمام هم ما موجود رفع الحديث قال الخمس من خمسة أشياء السياطر لا ينقل عن الإمام هم ما معلوم أولا مرسل ثم مرفوع ثم اسم الإمام هم ما موجود ما معلومه دا ينقل عن الإمام وينقل عن احد الاصحاب مثلا كل الخمسة من خمسة اشياء من الكنوز والمعادن والغوص والمغنى فالشادس على كلمة مغنى يقال ان المغنى مطلق يشمل الاراضي بس هذا في غاية السقوط وبعد ذلك مرسلة حمات لها المرسلة اللي قلنا انها مفسلة بيها في بعض المرسلة فقرات غير الفقر اللي اشرنا له بها عنوان الغنائم لسره حماد الحديث السابع لسنه حماد عن بعض أصدقاءنا عن العبد الصالح الخمسة من خمسة أشياء هذا جزء من ذيك المرسلة المفصلة اللي قلناها بس في هالجزء هالشي يقول الخمسة من خس... خمسة أشياء من الغنائم والغوص من الكنوز من المعادن والملاحة فيقال أن الغنائم مطلق يشمل الأرض. بعدين مرسلة العياشي هاي مرسلة مرسلة العياشي بعد الحديث الحديث الخامس عشر بل أبواما يجب في الخمس أبو الحديث الخامس عشر العياشي في تفسيره عن السماعة عن أبي عبد الله وعبد الحسن سألت أحدهما عن الخمس فقال ليس الخمس إلا في الغنوان هذه مجموعة روايات الباب يبقى أنه هذه الروايات المتضاربة كي... كيف نقايس بينها وكيف نستنتج النتيجة المقلوبة نفيا أو إثباتا إما أن نثبت الخمس أو ننف الخمس وهذا نؤجله إلى غد ان شاء الله هم الكتب وما غيل في الكتب حتى نبحث